نعم. القلبية. قال ومن النواقذ القلبية بباب النبوات اعتقاد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يجب عليه اتباعه أو أن لغيره خروجا عن اتباعه ومنها الدعاء, ومنها الدعاء النبوة لنفسه أو اعتقادها في غيره أو تجويزها بعد ختمها او انكار ختمها ومنها انكار الكتب المنزله اجمالا أو انكار بعضها مما يجب الإيمان به تفصيلا وكل ذلك يناقض قول القلب وبغض, كراهي وبغض وكراهيه ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم مما ينافي عمل القلب من المحبه والرضا والقبول ومن النواقض القولية في باب النبوات سب الأنبياء عامة أو نبينا خاصة فمن استخف بنبينا صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأنبياء أو ازرى عليهم أو اذاهم فهو كافر بالإجماع ومن النواقذ العملية في باب النبوات استهانة العملية بالمصحب كأن يضعه تحت قدمه أو يلقيه في القاذورات أو السعي إلى تغيير وتبديله بزيادة أو نقصان ومن النواقذ القلبية والقولية في الغيبيات إنكار الملائكة أو الجن أو السب أو الاستهزاء بشيء من ذلك وهو تكذيب للوحي وخلق للإجماع ومنها إنكار البعض والوعد والوعيد أو الاستهزاء والسب السب لشيء من ذلك نعم هذا واضح كل هذا النواقض النواقض الارضيه من النبوات كان يعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعه الرسول هذا او لا يجب عليه اتباعه كان يعتقد أنه يصل الى الله عن طريق الفلسفه او عن طريق الصبو طريق الصابئه او عن طريق التهول او التنصر ما في طريق الى الله الا عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام أو يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول فأكون مرتد أو أنه يجوز له الخروج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله ردة منها ادعى النبوة أو يعتقد النبوة في غيره في غير الرسول عليه وسلم أو, أو يجوزها بعد ختم النبوة ما ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أنكر أن يكون محمد ختم النبيين، هذا كفر وردة ومنها ينكر الكتب المنزلة يسمع على كفر أو انكروا بعض ينكر التورات والإنجيل أو ما يجب ان يؤمن بالتفصيل ذلك ينافذ قول القلب و بغض ما جاء به الرسول مما ينافي عمل القلب من المحبه و رضا و القول فيكون قال ذلك بانه كلمه ما الله فاحمد الله عماله و من ناقض القوليه بسبب النبوات سب الانبياء هذا كفر و او سب نبيه خاصه او استخفاف بنبي من الانبياء او باحد من الانبياء او اجرى عليهم يعني احتقرهم او اذاهم فهذا كفر بالاسباب من ناخذ العملية ومن ناخذ العملية في النبوات الاستهانة العمير بالنصحف كان يضع النصحف حتى قدميه نتلة أو يلقيه في القادرات أو يلطخه في النجاسة هذا كله عدة أو يصع إلى تغييره وتفليله في زيادة النقصان ومن ناقض القولية وقلبيه وقلبية, وقلبية العمليه انكروا الملائكة يعني تكليف الله وانكروا الجن السب أو الاستهزاء شيء من ذلك وهذا تكليف للوحي وخرق للجمع ومنها انكروا البعث هذا انكار اصل المسلم انكار الوعد والوعيد او الاستزاوا والسب الوعد والوعيد والجنة الجنه والنور كل هذا من نواقض الاسلام نعم نواقض اخرى قال المصنف نواقض اخرى ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما فيه فمن المتفق عليه مما يناقض قول القلب انكار معلوم من الدين بالضروره ومنه انكار حجاب المراه اصلا واستباحة التعدل مطلقا ومما يناقض اعتقاد القلب وعمله النفاق وهو القول والفعل بخناف ما في القلب ومنه مكفر وهو الأكبر وغير مكفر وهو الأصغر وهو من جنس المعاصي ومما يناقض عمل القلب بعض أنواع موالات الكفار فمن وعلى كافرا لكفره فقد نقض أصل إيمانه بالله ورسوله فقد نقض أصل إيمانه بالله ورسوله ومن ذلك متابعة أم في التحليل والتحريم والتشريع والتشبؤ بهم في أمور دينهم ومضاهرة الكفار على المسلمين مراتب منها ما ينقض الايمان ومنها ما دون ذلك ومنها منها ما ينقض الإيمان ومنها دون ذلك ومنه الدعوة إلى وحدة الاديان أو دعوة صحة التدين بها جميعا أو بأيها أو جواز التحول من الإسلام إليها والعلمانية التي تعني عزل الدين عن حياة كلا أو جزءا والإيمان ضدان لا يجتمعا هي في حقيقتها رد لمرجعية الوحي ومناقبة للتوحيد واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اختب من النواقع الصحابة رضي الله عنه والصحيح أن من سب جميعهم او معظمهم ورماهم بالكفر كفر بخلاف من سب بعضهم من غيطان في دينهم رضي الله عنهم السحر والصحيح أن السحر المتضمن فعلا وقولا واعتقادا يقتضي الكفر, كفر يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا وتعلمه وتعليمه إذا تضمن ما يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا التنجيم والصحيح هو أن التنجيم الذي يتضمن عبادة النجوم أو اعتقاد تصرفها في الكون أو ادعاء علما أو ادعاء عن غيب فهو كفر وإلا فلا وترك الصلاة تكاسلا من غير جحود مختلف في حكمه بين أهل السنة ومن كفر تلك الصلاة مطلقا لم يتهم مخالفه بالإرجاء ومن لم يكفل تاريخ الصلاة لم يرم مخالفه بالخروج من عوالم الأقاويل ما هو فمن المتفق عليهم ما يناقض القول القلب ما يناقض القلب انكار معلوم من الدين بالضرورة كانوا في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج او يمكن تحريم الزنا وتحريم الربا لأنهم يكذبون الله ورسوله ومنهم إنكار الحجاب أيضا هذا متفق على حجاب الله تعالى وإذا سألتمونا متى يفصلون وراء حجاب فمن انكر احجاب المرأة كفر كذب حتى كذلك من أنكر السواك من أنكر شرعية السواك كفر كذب الله حتى من أنكر سنة من السنة اتحادها فإنه يخرج إذا قمت علي الحج وكذلك استباحت على التعري فإن الله تعالى امر بالستر والستر العورة وما يناقض اعتقاد القلب النفاق وهو القول والفعل بخلاف في القلب وهو ينقص النقص الأكبر وأصلا اكبر كان ينكر وجود الله او ينكر الشريعه او ينكر الإسلام الاسلام ينكر الشريعه في الباطل وان كان موافقا في الظاهر فهذا الانكار القلبي هذا كهر اكبر كهر اكبر كان يستحل يعني بقلبه يكذب الله يكون كذب الله ورسوله يكذب الرسول او كذب بعض ما جاء به الرسول أو يبغض الله أو يبغض رسوله أو يبغض بعض ما جاء به الرسول هذا أكبر خدمة من الله ومن أصعره المعاصي مثل الكذب الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلاف وإذا تملخان وإذا خصف فجر ومنها نقر الصلاة كنقر الغراب ومنها تأخر الصلاة عن وقتها كلها من كل العمل ومما بنقض عمل القلب بعض النوع ولا كفار من رواة كافرا لكفره يعني حبه ونصر على المسلمين فقد لقى صلامة منه ومن ذلك متابعتهم في التحليل والتحريم يتبع في التحليل والتكريء والتحريم والتشريع والتشبه في كفر الكفر ومنها مظاهره الكفر مرتب منها ما ينقض الإيمان ومنها ما دون ذلك هذا في نظر الأصل أن مظاهرة الكفر ناقض من كيف يكون منها ما هو دون ذلك يمكن إذا قيل إن كان التشبه في بعض الأشياء هذا يسمى مظاهره الكثار الأصل أنها كفر أكبر قال تعالى أَغَمِنِي يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ مِنْهُمْ المظاهرة محبة المشركين وإن المساعده المساعدة أما كان في التشبه بعض الأشياء لا يكون كفر لكن لا يسمى مظاهرة ومنها الدعوة إلى وحده الأديان هذا رد على الإسلام وحده الأديان يعني يدعو الى وحده لا فرق بين الإسلام واليهوديه والنصرانيه هذا رده او دعوه صحة التدين بهما يدعى انه يوجد للسنه سليم بين او النصرانيه او هذا رده او يجوز التحول عن الاسلام اليها والعلمانيه التي تعني عزم الدين عن الحياه كلها وجزءا هذه لا شك ان الدعوه الى كفر يقول الايمان ضده لا يستمعان اذا أن ترد حقيقتها ومعناه ان كفاءه الوحي لا يكون موجود وحقيقتها مناقضه نقض التوحيد و الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سلم قال و ما مختلفهم منها نسب جميعهم امر الله بهم و رواهم كفر لانهم كذبوا لله و رسوله الله, الله تازكاهم و عدلهم و عدهم جل و بخلاف ما سب بعضهم الغيطان بعض. فلا يكون كفر سب الواحد و الحين الا اذا سب الخلفاء الراشدين و سب الشخير و العظيم احد ان سب الشخير الوفر عمر يعني تكفير التكفير او السبط تكفير, تكفير السب. الصحابه تكفير الصحابه للدعوه تكفير الشيخ خيرك للدعوه اما اذا سبهم هذا في تفصيل اذا سبهم لدينهم كفر اما إذا سبهم للغيظ والغضب فلا يكفر والسحر السحر السحر متضمن فعلا او قولا او اعتقادا يخفضه من هذا لا شك لكن لك سحر لغوي كان يستعمل ادويه وليس ليس فيها اكتساب الشياطين هذا كما قال الامام الشافعي لا يكفر وتعلم السحر و تعليم الكفر قال ما يحبسهم فلا تكفر اذا تضمن ما يقصد الكفر نعم هو يتضمن هذا اذا يكون كفرا يقتصر صاحبه الشياطين التنجيم قالوا ان التنجيم الذي تضمن عباده النجوم اعتقد او اعتقد سرور الكون اودع الدعاء الغيب هذا كفر اما التنجيم الذي هو معرفه النجوم لمعرفه القبله او اوقات البذر والزرع هو يسمى علم التاسيس ونوعا علم التاسيس واعتقد النجوم مؤثره العالم السفلي هذا رده او ادعى عن الغيب في اجتماعها و أما اما علم التسير الذي هو معرفه القبله و معرفه الزاره للفلاحين فهذا الصواب انه لا بعث بها قال العلماء ننظر التعمق فيه ترك الصلاه كسلا من الجحود جحود مسلم و الصواب انه رده يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل و المكروه الصلاة وقال و من ترك الصلاه في العصر فقد حبط على الروابط الخليف الصريح ومن كفر تارك الصلاة لم يتهم لم يتمخله هو بالارضية الذي كفر ما يقول لا كفر مرجي ما يصح ومن لم يكفر تارك الصلاة لم يرضى خالفه بالخروج نعم قال الفصل الرابع نواقض الايمان نواقص الإيمان ونواقص, الايمان ونواقص الايمان اقوال وافعال واعتقادات حكم الشارع بانها تنقص الايمان ولا تنقضه ونواقص الايمان منها الشرك الاسغر والكبائر والصغائر فأما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر فوق الوسيلة الأكبر وكما أن الأكبر يحبط جميع العمل فإن الأصغر لا يحبط إلا اقترن به من عمل ويفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بأمور منها صريح النص عليه كقوي صلى الله عليه وسلم إن اخوف فما يخاف عليكم الشرك الأصغر ان اخوض ما اخاف عليكم الشرك الاصغر وما فهمه الصحابه من نصوص الوعي كقوله صلى الله عليه وسلم من حنب بغير الله فقد كفر واشرك وقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ومما يدل عليه مجيئه, مجيئه منكرا غير الله كقوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك والاصغرات والانصغر اكبر من الكبائر واخطر وتعلقه بالايمان يظهر واكثر والكبائر مست استد... والكبائر لعنة لعنه حدا في الدنيا أو عقوبه في الاخره ومنها قتل النفس والربا والزنا والكذب والتولي ومزح والصغائر ما لم يبلغ والصغائر ما لم يبلغ حد الكبائر ومن اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر ومن نواقص الايمان يسير الرياء في العبادات وتصوير ذوات الأرواح من المخلوقات والصلاة تبركا بين القبول وإليها والتفاذ ومساجد والبناء عليها والحريف بغير الله تعالى والاستشفاع بالخلق على الله تعالى والتسمية بما يختص بإله بالله تعالى من أسمائه وصفاته والتعبيد بغير اسماء والرقى البدعيه والتمائم وإثيان القهان البدعي والتشاء والتعصب الحزبيات الجاهلية والقوميات العنصرية والتشبو بأهل من للردية بما لا يتعلق بأمورهم الدينية وهذه الأمور منها ما هو وسيلة للشرك ومنها ما دون ذلك نعم هذه نواق سليمان نواق سليمان تقول المؤلف أقوان وأفعال واعتقالات حكم الشاعر في أنها تنقص سليمان ولا تنقضه ونواقصون منها الشرك الاصغر ومنها الكبائر ومنها الصرايع. فأما الشرك الأصغر فهما ورد في النصوص تسمية شركا ولا باب أحد الشرك الأكبر. إذا قل من الحذر بغلة قد كفر أو أشرك. على نص نص الشارع بأنه الشرك. قال فوق الوسيل الأكبر وكمان الأكبر يحبط جميع الأعمال فإن العمل لا يحبط إلا ما قصر به العمل الاصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط والأكبر يحبط جميع المعه. الاكثر قلل في النار صاحبه والثاني لا يقلل ويفرق بين الشرك والاكبر بامور منها صريح النص اذا جاء النص انه شرك الاكبر كقوله ان أخبر ما حواليكم الشرك إن أخبر ما أخبر عليكم الشرك الاكبر وذولا فخر اذا سوى العمل يقوم الرجل فيصلي فيزين اذا جاء النص لكن ما هل هذا رفض الحديث لا اخوف ما اخوف عليكم الشرك الاصغر في الحديث لا لا اخوفكم هو آخر اخوفه عليكم من دين المسيح الدجال فقالوا بلى قال الرياء يقول رجل فيصلي ويزيد في صلاته لكن هل جاء الصلاه لا اخوف ما اخاف هذا الاصغر هكذا الشرك الخفي هو المؤلف شركا صار ما اذكر ان ورد في الحديث اخوف ما اخوف عليكم الشرك الاصغر نصفي انه الاصغر وما فهمه الصحابه من فصول الحديث قولي ما حلف وغلف فقد كفر او أشرك. فهموا أن هذا هو شكل أصدر وقال الشرك ما جاء منحكرا مثل شرك إن رقوة التمامة هو لشرك وكذلك, الكفر. وكذلك هم كفر بالتالي الناس هما بهم كفر التعرف النسب خلاف الكفر المعرف بين الرجيم وبين الكفر وبين الكفر القصدر لجعل هذا الكفر الأكبر وإلى خذفات الشكل أصدر وإلى خذفات هما بهم كفر والأصدر أكبر من الكبائر نعم وأخطر, وأخطر وتعلقوا بالإيمان أظهروا أكثر, أكثر لا شك ان الكبار الأصغر أكبر من الكبائن والكبائن ذكروا قال ما استتبعت لعنة أن أحد في الدنيا عقوبة في الآخرة وهذا تعريف الكبير على الصحيح كل ذنب وجبه في حد في الدنيا أو أعد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الله الله تباهم أولف عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم ومنها قتل النفس والربا والزنا والقذف والتولي والزهق كل هذا من الكبائر والصغائر ما لم يبق حد الكبائر ومن اجتناب الكبائر وفرت له الصغائر قال نعم جاء في الحديث الصلاه الخمس والجمعة الجمعه و الجمعه الله عنهم اللي ما لما بينهم وما اجتنبه الكبائر كفاره اذا اجتنبه الكبائر قال ومن, ومن نواقض الايمان يسير الرياح في العبادات نواقص هذا الصبر من الكبائر السر يستر من المؤمن الرياء يسير الرياء هو الذي من المؤمن وكثير الرياء الذي يستر من الاخر دخل في الاسلام فاذا هذا من الكبائر السر الرياء تفصل ذوات الارواح من الكبائر تعالى الله مصور الصلاه تبرك بين القبور اليها فهذا الكبائر الكبائر وهو من سوال الشرك واتخاذها من الكبائر وبناء عليها من الكبائر والحجب غير الله كلها من الكبائر حجب غير الشرك أنه قالوا من نواقص الإيمان فقط يعني فيه تهوي منها هذا ق يقول من الكبائه والاستشفاع بالخلق على الله الأ astشعى العرابي الذي قال للنبي أنَي أستشعى بك على الله و بالله عليه عليك فقال النبي سبحان Violence إنه لا أستشعى بالله على الأحمد م adequately أستشعى بالله عليك نستشعى بالخلق على الله هذا فيه تفصيل. سَشْعُو بالخُبْحَ الله إِنِّي سَشْعُو بِاللَّهِ سَشْعُو بِكَ على بالله عليك. يعني توسل سَشْعُو بالخُبْحَ الله هذا فيه تفصيل. توسل السَّشَعَ قد يكون توسل بدعاء الحي الحاضر هذا فيه تفصيل. والتصبيح بما يختص بالله تعالى من السبع وصفات نعم. قد يكون من الكبائل والتعبيد بغير أسمائه والرقى البدعية والتمائل كلها من الشكل الأصدر ويتها الكهان البدعي والتشاعب والتعصب للحزويات الجاهلية والقوميات المنصرية والتشبه بأهل المدى الأرضية من الكبائل لما نتعلق بأمورهم الدينية وهذه الامور منها ما هو وسيلة للشرك ومنها ما هو الجلالة وإذا كان رسيلة كان شرك أكبر نعم باب الرابع مسار من قال المصنف حفظ الله الباب الرابع مسائل متفرقات الفصل الأول عقيدة أهل, السنة عقيدة أهل السنة في آل البيت رضي الله عنهم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبل الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه مجمعين ومن اهل بيتي صلى الله عليه وسلم الزوجات الطاهرات المطهرات المذروعات والحريرات بالدنيا وفي اعلى الجنات هن امهات المؤمنين لا يذهب الله عنهن كل رج ونزههن عن كل دنس ولا سيما خديجة رضي الله عنها التي فردت به فلم ينكح عليها وعائشه رضي الله عنها التي فردت بها فلم ينكح غيره ومن آل بيته الذين جلنهم بالكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما رضي الله عنهم اجمعين وهم الأخيار الأبرار والذرية الاطهار أشرف بيت حسبا وأكرمهم نسبا وأهل السنه بحبهم إلى الله تعالى يتقربون وبحمايتهم والذب على عراضهم يتدينون وببغض من أبغبهما وقدح فيهم يجاهرون وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمودتهم يعملون يؤالونهم ويجلونهم ويتبررون من طريقة النواصب ولا يغلون فيهم ولا يعصمونهم ويتبررون من طريقة الروابط يربعون محسنهم ويقولون للمسيئين بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم من بطى به عمله لم يسرى به نسبه ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين وحاز الفضلين نعم هذا الفصل في عقد السنه في آل البيت أخبراد آل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وبن الحارث بن المطلب رضي الله عنهم. فيكون كم صنف؟ ها من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وبن الحارث والصوّر الذي حربت عليهم الصدّقهم بن هاشم وبن المطلب فيخلاف بن عبد الشمس وبن يوفل. وإن كانوا إخوة لهم، فإن بني هاشم دخل الشعب. لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بن عبد المطلب لم بن من بن هاشم لا في جاهدين ولا في الإسلام لذلك حرب من وكذا بين عبد الشرس وبين أوفر أنا مشتور أن هذه الحرم سنم الصدقة بن هاشم وبن عبد المطلب ومن آل بيت النبي الزوجات الطاهرات المطهرة المضرأة والحيدات في الدنيا في وعن الجنات هن أمات أم المبين نتأذب الله عنا كل رجز ونزهن عن كل, كل دنسه وهذا في نص عليه القراء قال تعالى يذهب عنك وجلس اهل البيت وبطهيرة تطهيرة والكرد ما رأى في بود كردا خطاب لأزوجة والكرد ما رأى في بوتكن من ايات الله يوحنا ويكون نظر في البود ومن يقفو في الله يوحنا يعني سان النبي صلى الله عليه وسلم من النساء إلى آخره فنسب البود إلى هند دل على ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آل البيت. آل البيت زوجاته صلى الله عليه وسلم وذريته وعقاربه المسلمون هم آل البيت دون من لبسه فعم العباس من أهل اما أما طالب فلا وكذلك عم عباس وحمزة ومن آل بيته الذين جلل لهم بالكساء حليون فاطمة والحسر والحسين ذريه بالغاهم وهم الأخيار الأبرار وذرية الأطهار أشرف بيت حسبه وفرهم نتبنا عصرهم وآل السنة بحب من الله تعالى يتقرضون نعم تقرض الله بحبهم لإيمانهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وبحمايتهم والذب عن أعراضهم يتدينون لا شك عنهم يعتقد هذا دين حمايتهم والذب عن أعراضهم وببغض من بغضهم أو قدح فيهم يجاهرون نعم يبغضون من أبغضهم أو قدح فيهم ويعزلون هذا وبيوصي رسول الله صلى الله عليه بمودتي الرسول قال اولئك الله على اهل بيتي صابر قال الله لا يوم حتى حتى حتى يحبوكم لله ولقرابتي وكما قال يوالونه باسنوا له اهل البيت ويجلونهم ويتبرؤون من طريقه النواصب النواصب الذين نصبوا العلاوة لاهل البيت يؤذونهم كالخوارج طيب ولا يغلون فيهم ولا يعصمونهم من طريقة الروافض. الروافض غلو في محبتهم حتى عبدوهم دون الله. والنواصب غلو في في جفائهم حتى علواهم وسبوه. على السنة قصة بين الروافض والنواصب. فهم يحبون على البيت لكن لا غلو في محبتهم حتى يصلوا إلى عبادته. ولا يؤذونهم ولا تبرونهم كما تفعل النواصب. يحبونهم ويوالونهم وينزروهم مازيلهم التي أنزلها الله بالعدل والنصاف لا بالهوى والتعصب يرفعون محسنهم نعم ويقولون لمسيئهم يقول لبيهم من بطة عبد لمسل مسل يعني ينزلونهم ومازيلهم بالعدل والنصاف لذلك هاي قال ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين بهذا الفضل يعني نعم حصل هذا الأمر طيب النسب وصالح العمل لكن من لم من كذا له النسب ولكن لم له أوصائف العمل فلا يفعل فلا يفعل أفيده مثل أبو جهل وأبو جهد ما يفعله نسب، ولها قال لهم من بطأ في عمله لم يستطيع به يسل المعنى من أخره عمله فكان متأخرا فلما من بالله ورسوله لا يفعله النسب ولا يفيده.